وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جبيعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن ولقد اتينا بنين إسرائنا الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأتيناهم.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 فجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنون فَمَن كَانَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ